الحمد لله باركتم الحمد لله رب العالمين ووصلت بالسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا لازمنا ندرس في باب الاسماء والصفات وصلنا الى اسم العلي الاعلى المتعال نعم يلا هذا ما احنا لابد من تكراره اصلا سنوانجه يعني سياتينا اسم الحليم سياتينا وف... سيعاد الكلام عن العفو عن المغفره سيعاد ان شاء الله طيب يلا يلا وصلتكم نعم طيب يلا عزيزاتي احنا متفقين دائما ان الاسماء تتضمن ماذا تتضمن صفات فكل اسم نثبته لابد ان يتضمن في المقابل ماذا صفه طب انظر الى هذه الثلاث الاسماء لها صفه واحده مثل لما مر معنا الاسبوع الماضي الغفور الغفار كانت الصفه واحده اللي هي ماذا المغفره هنا العلي الاعلى المتعال ستكون ايش الصفه العلو نعم صفه العلو جميل طيب يعني سنناقش الان صفه العلو بالثلاثه الاسماء العلي الاعلى المتعالي طيب طبعا كمان العاده نبتدئ بماذا بثبوت الاسم نبتدئ بثبوته قال تعالى وهو العلي العظيم اذا هذا يدل على ماذا على ثبوت اسم العلي وهو العلي العظيم هذه ايه سوره الـ الـ نعم ايه الكرسي ايه سوره البقره ايه الكرسي ختمت بقوله تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى وان الله وهو العلي الكبير اذا اقترن اسم العلي بالعظيم اقترن العلي بالعظيم واقترن اسم العلي بالكبير جميل طيب يلا انظر الى ايه الاعلى ماذا قال سبحانه وتعالى سبح يلا سبح ما معناها نزه نعم نزه اسم ماذا نعم الربوبيه اتت يعني ان وصف ربك الذي يجب عليك ان تنزهه هو انه الاعلى واضح عشان احنا حيجينا الان انواع العلوم هتفهمها من الايات انواع العلوم جميل طيب يلا ياتي بعده ايه صوره الليل الا ابتغاء يعني لازلت الربوبيه الا ابتغاء وجه ربي الاعلى وقال تعالى ايه الرعد الان عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال يلا هذه مره اخرى اقترنا الكبير نعم بما يدل على صفه العلو اذا العلي العظيم والعلي الكبير والكبير المتعال اتفقنا طيب يلا احنا نختار في العاده ايه واحده من هذه النصوص ونشرحها ثم نكمل في ماذا نكمل في شرح الاسم يلا نبدا بالايه الاولى اللي هي خاتمه ايه الكرسي خاتمه ايه الكرسي اخر ايه الكرسي قال الله عز وجل وهو العلي العظيم لكن عشان تفهم لماذا ختمت بالعلي العظيم لابد ان تنظر الى اولها انظر الى اولها ماذا يقول الله عز وجل في ايه الكرسي في اولها الله لا اله الا هو يعني الله هو وحده المستحق للتاليه للتاليه لا اله الا الله يعني لا اؤله انا لا اؤله الا الله ما معنى اله من الفعل الذي انت تفعله تجاه الاله تؤلهه انت تؤلهه ما معنى ان تؤلهه ان تتعلق به وتعظمه فاذا تعلقته به وعظمته كنت عبد له نعم ان ذليت انكسرت فانت تقول انا ليس لي احد اتعلق به واعظمه الا مين الا الله جميل ولا بد ان تجمع الان في تعلقك وتعظيمك بين امرين بين ان تثبت تعلقك وتعظيمك لله وبين ان تنفيه عن غيره تثبت تعلقك وتعظيمك لله وتنفيه عن غيره يعني ايه يعني لو جيت اشرح مثلا سوره الاخلاص وجاتني ايه الصمد ما معنى الصمد <تصفيق> الذي تصمد اليه الخلائق في كل حاجاتهم طب يلا خلينا نطبق انت تقول انا اعلم ان الله هو الصمد لا بد ان يقع في قلبك عشان تطبق لا اله الا الله ان يكون هو وحده الصمد وكل احد غيره ايه لا لا ايه لا تصمد اليه ظاهر يعني ما ينفعك ان تؤمن فقط ان الله غني او فقط ان الله كريم لا بد في اسم الغني او صفه الغني ان تجمع بين امرين يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إذن إيمانك باسم الغني يجب أن نجمع فيه أمرين ما هما هم اعتقاد أن كل أحد غير الله فقير وأنه هو وحده الغني لأن الآن لما تنظر للعالم الإسلامي وتأتي تقول لأحد كرى ما في نعم تقول له أن الله عز وجل الغني كريم رحيم ما في أحد خالفك لكن لمن تقولين له هو وحده يعني يجب عليك أن لا تعتقد في غيره ولا يميل قلبك إلى غيره هنا تأتي المؤاخذة يعني مثلا وإذا مردته فهو يشفين هو هذه من الضمير الظاهر هذا معناء التخصيص فلو شرحت الجملة هذه ستقولين وإذا مردته هو وحده يشفيني طاهر الناس الان مؤمنين ان الله يشفي عباده لكن قولي لهم وحده يعني في عمل قلبك احنا ما لنا علاقه بعمل الجوارح الان في عمل قلبك ماذا تعتقد انه هو الشافي يلا بعدها وحده وحده المشكله ليس في اعتقاد انه هو الشافي المشكله في اعتقاد انه وحده الشافي ولذلك صعبت على قريش لا اله الا الله يعني معناها انك تاتي تكفر بكل احد الا الله واضح لذلك اتت بعد ايه الكرسي لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي يلا بعدين فمن يكفر بالطاغوت لازم تكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى يعني لازم تكفر بكل احد غير الله فين الصعوبه ان الله ابتلاك باشياء امامك بس. نعم بالاسباب ابتلاك باشياء امامك انت ما لا تشعر انها ايه هي كانها هي قلبك يمكن ان يتجه اليها يعني الله عز وجل خلق الكون ما يجي الارزاق في الا عن طريق احد من اجل ان يختبرك هذا الاحد هل هل سيحجزك عن الله ام انه يعني يحجزك عن الله بحيث انك انت تشعر انه هو هذا اللي اعطاك ام ان قلبك سيكفر به ويؤمن بالله وحده واضح ومن اجل هذا من اجل هذا تجد ان الاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه يعني ايه يعني ما ترى الاسباب ما تراها انما ترى من وراء كل شيء الله عز وجل ولذلك ان من ضعف اليقين ان تحمد الناس على ما اتاك الله حاجز الناس حجزوك عن ان لله فصرت تحمدهم انت على ما اتاك الله وهذا لا يعني لا يشكل عليكم اننا امرنا بشكر الناس لان الشكر هذا فعل ايه اللسان لكن الاصل ان الحمد فعل القلب فانت كانه يقال انك لو ضعف يقينك بالله ماذا ستفعل كما ورد في الحديث ان من ضعف اليقين ان تحمد الناس على ايه على ما اتاك الله يلا وحتظهر كمان بالعكس وان تذمه على ما لم يؤتك الله يعني لما يعطيك الله تقوم تحمد الناس ولما يمنعك الله تذم الناس كانك ما ترى الله من ورائي الاحداث ثم ياتي في الحديث ان رزق الله لا يجرّه حرص حريص ولا يرده كره كاره المقصد ماذا انك انت ما يكون بينك وبين الله حواجز ابتليت بالحواجز ولذلك اتت في سوره الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض عد... نعم نعم نعم نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون اتصبرون يعني انت الله ابتلاك بان وضع في في طريقك واحد يحبك شده المحبه ويعطيك ويعطيك من اجل ان يختبرك الله عز وجل هل ستظن انه هو الذي اعطاك ام ان الله هو الذي اعطاك وايضا سيختبرك بواحد يمنعك يمنعك وتختبر هل تظن انه هو الذي منعك ام ان الله ابتلاك به وان الله هو الذي منعك واضح يلا وهذا هو اختبار لا اله الا الله ان يبقى في قلبك اعتقاد الكفر بكل احد غير الله والايمان بمين بالله عز وجل ولذلك اتت كلمه التوحيد في النصوص متكرره فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله يعني الى ان يكفروا بكل احد غير الله وما يبقى في قلوبهم كامل الصفات الا من الا الله ولذلك كانت ايه الكرسي اعظم ايه في كتاب الله لانها تحمل تعليم, تعليم التوحيد يعني ايش تعليم التوحيد يلا فكروا الآية ماذا تقول الله لا إله إلا هو كأنه يأتي سؤال لماذا لماذا لا إله إلا هو لأنه الحي جميل وكل أحد غيره لابد أن يموت وكل أحد غيره لانه وحده القيوم وكل احد غيره لا يستطيع ان يقوم بنفسه فضلا عن ان يقوم بغيره لانه وحده الذي لا تاخذه سنه ولا نوم وكل احد غيره يقطعك عنه لا بد السنا او النوم لماذا هو لا هو وحده الاله وغيره لا يستحق لانه هو وحده الذي له ملك السماوات والارض وكل احد غيره لا يملك على الحقيقه انما وصفه انه فقير يلا حتمشي على الايه صفه صفه واسم اسم من اجل ان يبرهن لك على التوحيد يعني عشان تفهمي لماذا لا اله الا الله كانه كده الايه الله لا اله الا هو لماذا لا اله الا هو لماذا لا اتعلق ولا اعظم الا اياه لانه هو وحده الحي وكل احد غيره يموت كيف اتعلق باحد سيموت كيف اتعلق كيف اعزم احد سياتي عليه ما يزيله صح ما اتعلق باحد سيزول ما اعزم احد سيزول كيف اعزم وتتعلق بمن لا يستطيع ان يقوم على نفسه فضلا عن ان يقوم على غيره انما تعلق بمن هو حي لا يموت قائم على كل احد قائم على كل نفس بما كسبت هذا الذي يستحق ان تتعلق به واضح ليش احنا بنقول تعلق وتعظم لانه كلمه اله في اللغه من التاليه ايش هو التاليه يعني نعم التعلق مع شده التعلق مع شده التعظيم ظاهر يلا انظري الان كلمه اله ركزوا لي لانه هي صلب الموضوع كلمه اله معناها التأليه يعني فعلك ما هو تجاه كلمة إله يلا ما هو فعلك التأليه يعني إلهة ماذا تفعل معه تؤلهه طيب يلا فسري لتؤلهه تتعلق به وتعظمه خلاص واضح هذه الكلمتين تتعلق به وتعظمه لأن هذه مربط الفرس الآن انظر يا آية الكرسي مشيت إلى آخرها ثم وصف الله نفسه بإسمين سمى نفسه إسمين يلا قال لي علي العظيم وانت اصلا التاليه هو عباره عن ايه التعلق والتعظيم يلا اذا ابتدات الايه بتعليل التاليه وانتهت بمجمل التعليل ما هو مجمل التعليل يعني ليش ليس لك اله الا الله لانه لانه التاليه هو التعلق والانسان لا يستطيع ان يتعلق بدني لا بد ان يتعلق بايه بعلي والناس الان عندهم اشياء يتعلقون بها هي في حقيقتها دنيه لكن هم ماذا يفعلون يعظمون يعللونها عشان يستطيعون ان يتعلقوا لكن كانه يقال كل شيء غير الله في حقيقته ليس بعلي كل شيء غير الله ليس عليا انما هو وحده الايه العلي لذلك هو وحده الذي يستحق ان تتعلق به لأن الإنسان لا يتعلق إلا بعلي جميل ثم التأليف فيه التعظيم فكأنه يقال لماذا تعظم الله لأنه وحده العظيم فختمت آية الكرسي بإيه بإسمي العلي العظيم ثم قيل بعدها ثم قال الله عز وجل لنا بعدها لا اكره في الدين خلاص كذا قد تبين الرشد من الغيب تتبين الانسان اللي عنده عقل سيتبين له ان لا احد غير الله يستحق التاليه لان كل احد غير الله ناقص ميت ينام لا يستطيع ان يقوم على نفسه لا يملك في الحقيقه شيء لا يستطيع ان يحفظ نفسه الناس لهم عليه اراء واقتراحات لكن الله عز وجل لا احد يستطيع ان يشفع عنده الا باذنه الناس يستطيعون ان يضغطوا عليه يقترحوا عليك اقتراح يضغطوا به عليك لكن هو وحده سبحانه وتعالى الذي ماذا لا يستطيع احد ان يقترح في ملكه سبحانه وتعالى شيء حتى الشفاعه لا احد يستطيع ان يشفع عند الله الا بعد ان ياذن الله فاذا معنى ذلك هذا تمام الملك تمامه فكيف تتعلق بميت زائل بشخص لا يستطيع ان يقوم بنفسه من اجل ان يقوم بغيره بمن تقطعك به تقطعك عنه السنا والنوم بمن لا يملك شيئا بمن اي احد يستطيع ان يضغط عليه بمن لا يستطيع حفظ نفسه من اجل حفظ غيره اذا لا احد يستحق التعلق ولا التعظيم الا من وصفه انه العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يلا ما مطلوب ما هو المطلوب منك الان تكفر كل احد غير الله وتؤمن بمن بالله عز وجل ما هذا الذي يسمى طاغوتا عشان لا تنحصر عندكم مساله غلط لانه دائما الطاغوت عند الناس يعني زي ما وصفت لهم الافلام نعم او يعني وصفت لهم الاصنام الاحجار لا الطاغوت هو كل ما تجاوز حده كل شيء يتجاوز حده لما طغى الماء يعني لما زاد جميل طيب يعني احنا حوالينا في حياتنا طواغيت كثيره تجاوزت حدها في التعلق والتعظيم واحنا احنا حاسين بنفسنا فالمطلوب نمسك واحد واحد من هؤلاء وماذا نفعل به نكفر به يلا جماعه الرواتب مثلا الجماعه اللي يجيهم راتب كل اخر شهر وجه اولادههم يقولوا لهم اعطونا يقول اخر الشهر اصبح الراتب وبلغ حد عند كثير من الناس ان يكون ايه طاغوتا واضح طبعا مو كل الناس في ناس فاهمين انه ما في رزاق الا مين الا الله وفاهمين انه هذا هذا الراتب ممكن ان يمنع عنك ورقه صغيره صغيره تاتي بالغلط وتكون ما مل... هو نصيبك صحيح وناس كثير مرت عليهم هذه المواقف وناس جاي يحولوا رسومهم من نعم رواتبهم من بنك لبنك كتبوا ارقامهم غلط قعدوا الشهر والشهرين وثلاث اشهر ما توصل لهم رواتبهم هذا كلام واقعي يعني اللي يعرف الاحداث يعرف يفسرها المقصود الان ان حولك اشياء كثيره تسمى طاغوتا يلا المرضى وليس كلهم انا ما اوعمم أم انا اقول يعني هذه صور المرضى قد يكون الطبيب لهم ايه طاغوت كيف انهم يقبل نعم يتعلقون به يتصورون ماذا نعم ولذلك يعني تاتي ترى في مواقف كثيره ان المستشفيات تحمل نوعين من الناس موحد مطلق التوحيد ومن تصور الشرك بماذا بايش حصل الشرك بالطاغوت بانه تعلق بغير الله ولذلك انت ترى عجبا ترى عجبا من ضعف الايمان وايضا ترى عجبا من قوه الايمان هذا وهذا المقصد الان انه لا بد ان تكفر بالطاغوت فلا تجي تشعر داخل نفسك انك انت كافر بالطاغوت ابحث اولا فين الطواغيت اللي في حياتك اصلا كل نعم هو النفس نعم هو النفس هذا من اعظم الطواغيت ان الواحد ماشي بس مطاوع نفسه ماذا تريد وخصوصا اذا كانت اذا كان يعني يعني احيانا ناتي يكون عندنا شيء من الفلسفه يعني كاشخاص نعم فناتي نفلسف مواقفنا لنفسنا اللي هو المعبر عنها بالتبرير نبرر نفسنا لماذا لم نفعل كذا او لماذا افعل كذا تبريرا يعتي بالتبرير فكلما كنت صاحب لسان طليق لنفسك وبقيت تبرر نفسك تبرر لنفسك تصرفاتك اصبح نفسك طاغوت لك المقصود الان من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى احنا ضرنا هذا الكلام كله عشان نصل انك بحاجه شديده ان تعلم عن علوه سبحانه وتعالى لان نفسك الله عز وجل خلقها مفتوره على الا تتعلق الا بالعلي مفتوره هذه الفطره اللي في النفس انك انت ما تستطيع ان تتعلق بدني لازم يكون علي ثم ايه تتعلق به صحيح طيب الناس الان عايشه في الحياه على خطين ناس اكتشفوا حقيقه تبين لهم الرشق من الغي عرفوا من هو العلي على الحقيقه ومن هو العظيم على الحقيقه وناس علوا هم لانفسهم علوا خداعا يعني لانفسهم غير الله ثم انهارت هذه في نهايه الامر يعني مثلا لو اجي انا اتكلم عن الاشتراكيه انا احب ابعد بعيد ثم اقترب الى واقعنا الاشتراكيه مثلا ماذا فعلوا اتوا الى هذا الفكر الاشتراكي وجعلوه علي وتمسكوا به وعاشوا حياتهم حاولوا لما ينهار انهاره الاشتراكيه ماذا وقع في نفوسهم نعم كيف يكون قيم عاليه وتتصور ان الفلاح والحياه السعيده تحت الاشتراكيه ثم تنهار الاشتراكيه يلا مثل الرسماليه الرسماليه اصحابها الى زمن قريب يرون ان الفلاح والصلاح وحياه الدنيا المستقره تحت الرسماليه علية صح أخذت زمن وهي عالية لكنها بعد ذلك انهارت يلا تعال إلى حياتك قرب إلى حياتك وانظر ستجدش أنه في أشياء كثيرة في نفسك طغت علت وتعلقت بها بالضبط مثل الطفل الصغير اللي في المرحلة ابتدائية مثلا تحب معلمتها وتوصفها كأنها ملاك لماذا؟ ليه توصفها كأنها ملاك؟ نعم لان هي ما حتسمح لنفسها بالتعلق بها الا لما اول مره ماذا تفعل بها ترفعها فوق يعني ترفع صفاتها الى الاعلى ثم تسمح لنفسها بالتعلق شوف هذا الطفل الصغير يسوي كذا لما يجي يوصف لك احد يحبه يوصفه كانه ملك لماذا لان الفطره لا تسمح لك بالتعلق الا بمن ايوه الا لمن تراه عليا كل واحد يتعلق بمبدأ أو بأشخاص أو, أو بأرض أو بحزبية أو بأي شيء أول مرة ماذا فعل؟ رفعها فوق ثم تعلق بها ثم لا بد أن تنهر لا بد ولذلك كثير من التعلقات تجي المرأة عندها مشاعر التعلق بزوجها وبعد زمن ماذا يحصل؟ انهار هذا التعلق بسبب أو بآخر انهيار هذا التعلق الآن من رحمة الله بالعبادة من رحمه الله بالعباد عشان يعرف الانسان الغيم الرش من الغي طاهر فاذا معنى ذلك من المهم ان تعبد الله باسمه العلي وان تعرف علمه المطلق من اجل ان هذا يوافق فطرتك انت من اجل ان توله الله لابد ان تعلم انه علي سبحانه وتعالى وهذا تفسير تسبيحتك يعني انت لما تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم تفسيره انك تعتقد انه سبحانه وتعالى علي وانك تنزهه عن النقائص فكلمه سبحان اتت من سبح سبح يعني بعده فلما تقول سبحان انت ماذا تعتقد انه سبحانه وتعالى علي بعيد عن الاوهام بعيد عن الظنون بعيدا كل ما تعتقد في عقلك فسادا ظاهر طيب المقصد الان يعني هو ترى هذا الموضوع موضوع العلي لان له تفاصيل في داخل نفوسنا يحتاج الى نقاش واسع سنزيد في فهم المساله لما نعرف انواع العلل انواع العلوم انواع العلل تزيدك فهما لهذا المعنى طيب خلاص واضح مرينا على اول موطن في الشاهد يعني الان اول 3 او 4 سطور ماذا ستكتبون عنوان جانبي بعنوان جانبي لها يلا ماذا ستكتبون يلا عزيزاتي ماذا ستكتبون عنوان جانبي لاول اربع سطور ثبوت نعم ثبوت اسم او ثبوت الاسم اللي هو العلي الاعلى المتعال يعني هو جاب لك ادله على ورود اسم العلي ورود اسم الاعلى ورود اسم المتعال تمامين طيب يلا احنا حنتفق اليوم على هذا الاسلوب يعني كنت تخرجوا صفحاتكم بيضاء يلا البعض يعني البعض يخرج بصفحاته بيضاء يعني كتابه ابيض ما ينفع لازم لازم تسجلون على الاقل اناوين جانبيه عشان تعرفوا كيف الانتقالات عنده طيب يلا يلا وهذه الاسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات يعني العلو له ايه له اعتبارات عزيزاتي كم واحده فيكم ما معها كتاب لا دقيقه يلا مش مني منك طيب يعني بس اثنين في الورق عزيزاتي فقط يلا طيب يلا وهذه الاسماء تدل على علو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات اذا معنا ماذا ان هناك اعتبارات للعلو قال فهو العلي علو علوم ذات الاعتبارات يعني هناك ثلاثه اعتبارات ثلاثه اقسام ثلاثه سيتبين لاحقا يلا اولا فهو العلي علوم ذات يلا اتركي الاربع سطور وهو العلي علو قدر واضح هذه 2 يلا وهو العلي يلا علو قهر 3 واضح يعني هو العلي علو ذات وعلو قدر وعلو قهر يلا عشان افهم كل هذا كل نوع من هذه الانواع اشرحها قبل ما نقرا ما معنى علو الذات يعني هو بذاته فين يلا على العرش استوى يعني انت مؤمن يقينا انك لما تدعوه ترفع يديك الى ايه الى السماء اذا ماذا تعتقد انه انه في الاعلى هذا يسمى علو ذات جميل طيب يلا ناتي الان بعدها الى علوم القدر علوم القدر له علاقه بماذا بالصفات يعني ان لو اتيت الى الصفات المشتركه الصفات المشتركه التي عند العباد التي عند العباد وهي منها لله مثل لما يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني ماذا حفيظ عليم جمع هاتن صفه له يعني حفيظ على المال عليم بطرق انفاقه طيب هذه الصفه ليوسف وهذه الصفه لله لكن هل تتصور صفه العباد مهما علا يمكن ان يكون قدرها مثل قدر الصفه لله لا الله عز وجل هو ايه علوم القدر يعني لما ناتي الى الصفات الى صفات الله ستجد ان لو كانت الصفه عند الخلق لكن لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون قدرها عند الخلق كقدرها عند الله يعني الخلق فيهم صفه الحلم مثلا فيهم صفه الكرم لكن هل صفه الله هل صفه الخلق مثل صفه الله ليس كمثله شيء اذا ماذا تعتقد علو قدره سبحانه وتعالى علو القدر هذا معنى علو القدر يعني ان الصف لله لا يمكن ان تقارن بصفات الخلق وان اشتركت في الاسم وان اشتركت في الاسم يلا ناتي الى علو القهر مثل ما في سوره يوسف ايضا لما الله عز وجل قال والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعني انت الان في ذهنك ان تمنع سين او صاد من كذا كذا في ذهنك تمنعهم من كذا او تعطيهم كذا وترتب نفسك على ذلك لكن لا غالب لامره الله يعني لا والله منعهم مهما خططت مهما بذلت لن تستطيع ان توصل اليهم والعكس بالعكس لو اراد الله ان يصل اليهم مهما منعت مهما بذلت سيصل اليهم اذا قهره سبحانه وتعالى نافذ على كل احد على كل احد اذا اراد شيء اتى باللطف ما يكون من اسباب فيكون انت مثلا مثلا تمكر لتمنعه فيجعل الله مكره للمنع هو سبب الوصول مثل ما فعل الله في شيرعوني كان مكره من اجل ماذا يلا من اجل ان هو راى رؤيه وعلم ان هناك من بني اسرائيل من سيزيل ملكه فماذا فعل قتلهم عشان لا يزال ملكه ملكهم فجعل فجعل هذا القتل الذي تسبب به يعني الذي هو سببه ان تشعر ام موسى بالضيق والحرج فلما شعرت بالضيق والحرج وهو سنه كان يقتلهم وسنه لا يقتلهم فلما شعرت بالضيق والحرج اضطرت الى قذفه كما امرها الله يعني لو ما كان في ضيق كان ايه ايوه لو ما كان في هذا الضيق كان بقي موسى عند ام موسى ولو ما جاء موسى في السنه التي منع فيها وهم كانوا سنه وسنه كان سنه يقتل الاولاد وسنه لا يقتلهم لماذا اتى هارون في السنه الذي لا يقتل فيها واتى موسى في السنه التي يقتل فيها عشان هذا الضيق يؤدي انه موسى عليه السلام يتربى في بيته فيكون يعني بقهره فرعون بما يتصور انه يملك من قهر هو يتصور كانه دفع عن ملكه والله عز وجل مكر به فجعل هذا القهر الذي هو يتصور قهرا له هذا القهر قهرا له فاتى باللطف ما يكون انفاذا امري يعني قهر الله للعباد ما تفهمي من جهه القوه ليس شرطا ايوه ياتي من جهه اللطف يعني تحمل تحمل على الامر حمله تحمل عليه حمله باختيارك يعني تجي لحظه باختيارك تختار ما كنت تتصور انك لا تقبل به من اجل ماذا من اجل ان ينفذ امره سبحانه وتعالى نعم نعم هذا المقصود يعني باللطف ما يكون بمعنى انك متجد نفسك مجبورا ما تفهموا من كلمه القهر الجبر لا ليس هذا المقصود انما يكون هذا الامر ياتيك باللطف ما يكون فتنقل من حال الى حال انت تتصور انه لا يمكن ان تفعلها ثم ياتيك باللطف ما يكون ويوصل اليك الخير او يمنع عنك الشر او يوصل لمن اراد سبحانه وتعالى الخير <تصفيق> نعم نعم مثل يعني انت تجد في هذا في هذه الصوره العامه في التاريخ ما تجد وتجد في حياتك الخاصه ما تجد وهو يعني لما ناتي نتكلم عن الثبات على دين الله نقول اول خطوه في الثبات للعلم عن الله الخطوه الثانيه قراءه افعال الله يعني لابد ان تكون بصيرا بصيرا تنظر الى حياتك انظر كيف يقلبك الله ويظهر لك في حياتك وفي تدبيره لك اثار اسمائه فهو يعاملك سبحانه وتعالى باسماءه وبصفاته وكلما تعلمنا كلما ابصرنا ابصرنا كيف يعاملنا وهذا اللي يغيب عنا ان نرى لان حسن الظن بالله مبني على امرين حسن الظن بالله مبني على امرين على معرفه به صحيحه على معرفه به صحيحه وعلى قراءه لافعاله صحيحه اليس يعاملك سبحانه وتعالى يعاملك انت الان في تدبير الله انت في تدبيره جميل ما دام انت في تدبيره اذا هو يعاملك باسماءه وصفاته يلا مره اخرى يلا حسن الظن بالله مركب من امرين العلم الصحيح عن الله مع قراءه قراءه لافعال الله قراءه لافعال الله لان الله يعاملك بماذا افعال سبحانه وتعالى اتت من اين من أسمائه وصفاته يعني الأفعال أفعال الله في تدبيرك وتقليبك إنما هي من آثار أسمائه وصفاته ظاهر نعم لأن الله يعاملك بأسمائه وصفاته جميل وعشان كده الناس ينقسموا في الحياة إلى قسمين أعمى وبصير مين البصير؟ نسأل من مين البصير نساء الله أن يبصرنا من البصير الذي يفهم افعال الله من اسماءه من صفاته ظاهر نعم ولذلك نحن نقول نحن نعاني من اميه اميه حقيقيه في قراءه افعال الله اميه ما نعرف اميين ما نعرف نفسر افعال الله ما نعرف نقراها وطبعا هذه الاميه مبنيه على ماذا على الجهل بالله على الجهل باسماءه وصفاته متبين مع انه في كتابه سبحانه وتعالى عرف لك نفسه اعظم تعريف وبيان لك من هو وكيف سيعاملك وكيف عامل من قبلك ومهما كنت في ضيق ترى سياتيك الفرج ومهما كنت بعيد ترى الله عز وجل يتلطف معك وياتي بك مثل ما فعل بمثلا لو انا اريد ان اقول لك ان الله يعاملك بلطفه فيعيدك الى بابه مهما كنت بعيد ااتي لك بسحره فرعون مثال اكثر من ان يكون اتوا لمحاربه الحق ثم ردهم الله اليه ردا جميلا صحيح اقول مهما كنت في ضيق حتى لو كنت في بئر القيت فيه ستخرج لابد وسيرفعك الله وانتم تحفظون وتعلمون قصه يوسف يلا والى اخره لا ت... يعني لا تنظر الى اوامر الله وان كان في الظاهر ستبعدك عن مرادك مرادك لا تنظر لها بهذه الصوره ما دام امرك الله بكذا اذا هذا الطريق الذي يوصلك الى مرادك انت بدليل ان ام موسى امرت ان تقذف ابنها في في اليم لما انت خاف عليه من اجل ان يعود لها من البر امنا فانت بس بس انت خلي امر الله بس انت خلي امر الله ستجد ما يسرك لو كنت محسن الظن به واحنا حنرجع لهذه المشكله اننا نعيش ضعيفين في حسن الظن بالله لما نعامل لما يعاملنا باقداري ما نرى ان ما ياتي منه الا خير هذا اللي المفروض تشعر به تصبح وتمسي وانت ترى انه ما ياتي منه الا الا الخير ضعف لكن هذا ضعيف نتيجه ضعف ايماننا باسماءه وصفاته نتيجه عدم معرفتنا اولا وربما نعرف كانه ثقافه كان يعني حتى معرفتنا للاسماء لا زالت تعتبر ضعيفه لما ما دخلت الى الاعماق تحتاج مننا تكرار تعلمها نعم طيب يلا اخلص الان اتفقنا ان علو سبحانه وتعالى له ثلاث اعتبارات ما هما ما هي الثلاثه علو ذات وعلو قدر وعلو احرى يلا الان ناخذ تعريفها يعني العلمي نقرا كلامه قال فهو العالي علو ذات قد استوى على العرش وعلا على جميع الكائنات و باينها باينها يعني باينها يعني انفصل عنها هو طبعا لماذا يقول هذا الكلام ليش يعبر هذا التعبير بالذات هذه الكلمه نعم عشان في من يعتقد ان الله حل في كل شيء تعالى الله عما يقولون واصحاب هذا الاعتقاد ما ما ياخذوا كلمه مره واحده يمشي يعني اتمهلوا معك ياخذوك ياخذوك ويكلموك عن الله بصوره تصل معهم الى مشاعر ان الله عز وجل معك جميل الى هنا الى ان يوصلك ان الله عز وجل حل في كل شيء حل في كل شيء واضح واضح هذه عشان كذا دائما يرددوا ان الله معنا في كل مكان تقول انت هذه الكلمه لازم تصير عندك حساسه نعم ان الله معنا صحيح لكن ماذا تقصدون ماذا تقصدون هل معنى انه حل في كل مكان اذا كنت تقصدون هذا هذا المعتقد البا هذا معتقد الباطل هذا هو المعتقد الباطل انما نعتقد ان الله نعم معنا بعلمه وبرحمته نعم وبتحبيره نعم وباحاطته الى اخر ما تعرف من الصفات التي تتعلق بالمعيه وهذا امر يعني معلوم في لغه العرب يعني انت تقول سرنا والقمر معنا صح والقمر معنا هذا ايش معناه جنبك لا بينه في السماء العرب تقول معنا مع التباين صحيح تقول معه زوجته معه يعني ايه يعني على في عصمته هذه كلمه تقبل معه في رايه ظاهر يعني المعيه هذه المعيه كلمه تحتاج منك ان تضعها في المكان المناسب بالصوره التي تليق للجمله ظاهر نعم يعلمنا الاولاد ان الله شايفك وهو بيهبك لا نعم اولا اولا لا بد ان تعبري عن صفات الله بصفاته التي وردت نعم يعني كلامنا العامي عن الله معيب هذا بعيب يعني المفروض نقول له ان الله يبصرك هذا نص الكلمه التي تقولينها هذا صحيح هذه صفه البصير ان الله يسمعك هذه صفه السميع تمام يلا ان الله معك ماذا تقصدين به صح ان الله معك صحيح لكن انا اقول لك انت لما تقوليها باعتقاد صحيح غير لما تسمعيها من احد اخر يعني لما احد يجي يقول لك ان الله معنا في كل مكان في كل مكان بالذاته هذه الكلمه هذه كلمه لازم تكوني حساسه تجاهها لانه تحمل معنى صحيح وتحمل معنى باطل اتت بعض الفرق في استعمالها عشان تقول لك ان الله مختلط بنا مختلط بنا فهمتيني انه ايه زي يعني مختلط نعم نعم نعم لا بأس كن كا... كا... نعم كونك تؤمني انه بصير كونك تؤمني انه سميع غير تؤمني انه مختلط بنا مختلف يعني انظري انت ما هو اعتقادك السوي السليم الذي يوافق النصوص كلها انت اثبت لك استواءه على العرش تؤمنين بذلك جميل انه على العرش استوى دقيقه بس نعم في الماء الماء يعني الماء هذا الماء هذا اللي في البحر يعني وبعدين بيقولوا كمان النقطه دي لان احنا دخلنا في 10 موضوعات يعني النظام معانا في كل شيء ومحيط بنا زي تحسس في السماء اسمه ايه كفره تحسس ربنا في الصلاه خلاص كل مكان نعم ففف انا اللي عايز اقوله عايز اصلي ومحدش يخطع بالكلام البسيط ده هيخطع ايوه نعم لازم الاستعانه بالله في علم الله والصلاه زي نعم نعم نعم هم على كل حال يستعملوا هذا الاسلوب في الضغط النفسي يعني على طول كذا يهاجموك ويحسسوك انك انت يعني قاعد تقول كلام ما هو صحيح مين الان فينا الذي سيحبس مين فينا الذي سيحبس يلا انبري عشان احنا همشي عندنا النصوص انا عندي ثلاثه انواع من النصوص نصوص اثبتت انه على العرش استوى نصوص اثبتت ان الفوقيه والعلو ثم نصوص اثبتت انه معنا خلاص يلا كيف تجمع بين هذه كلها على العرش استوى واضح انه سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله تمام العلو هذا موجود في فطرتك انت في فطرتك تعلم انه في العلو لا يمكن يكون معاك لابد ان يكون في العلو بدليل انك ماذا تفعل ترفع يديك الى السماء جميل بقي ان تفهم ما معنى معنا بقي ان تفهم معنى معنا اذا تعالي الى العرب كما ضربتكم مثال في السياق لا لا انا انتقوا ان العرب تقول معنا نقول يلا مش اللي ما نقول سرت والقمر معنا هل معناه المخالطه هل تفهمي في لغه العرب ان المعيه تقتضي المخالطه الجواب لا لا انت ممكن تقولي سافرت وحقائبي معي جنبك ولا في في في مخزن الطائره في مخزن الطائره فاذا ليكن جوني معنا ومعنا هذه في لغه العرب لا تدل على الاختلاط لا تدل على الاختلاط واضح فالادله كلها تدل على العلوه المطلق بل احنا سياتينا الان ان هناك اكثر من 1000 دليل في كتاب لا يدل على علوه ومباينته لخلقه يلا مع الصابرين بهذا المعنى يؤيدهم يعني انت تصبر انت تفعل فعل الصبر وهو سبحانه وتعالى يكون معك معيه خاصه يسددك يو... نعم يوفقك يبصرك يسكن نعم يسكن, يسكن قلبك يشرح صدرك واضح متبين نعم الصلاه الاختلاف على الشان اشدكم بس اقول لكم نعم الصلاه ومهاركين. الصلاه يعني لما بدي اقول يعني انا انا تربيت على اساس افهم انه تربيت على الصلاه بيبقى نعم هو الان انت لك يعني تحتاجي ان تفهمي المساله من جهه المعيه هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء صفاته مو مثل صفات الخلق البعد يعني انه لا يعلم ولا يرى البعيد والقريب عنده سواء سبحانه وتعالى اللي في باطن قلبك والذي في ظاهر عملك كله سواء يستوي عنده السر والعلاميه فانت هو سبحانه وتعالى قريب قريب مع علوه قريب مع علوه لكن انت الحين تؤمني انه ليس كمثله شيء صحيح ولما انتي تتكلمي عن صفاته لا يمكن ان تفهمي مثل صفات الخلق انت الان تعجبك الستر تحجبك الجدار عن ان تسمع اللي في الخارج لكن ليست هذه صفه الرحمن صحيح انت الان عندك شيء اسمه مسافات في حكمك انت لكن هذا ليس في حكم الله ليس في حكم الله فهو مع علوه قريب نعم نعم لكن احنا يعني احنا لابد ان نبعد عن هذا من اجل ان نبقى حول الدليل نعم عزيز نعم مثل جوابي طب دقيقه بس اجاوب هذا السؤال لو احد سالني اين الله مثل ما جاوبت مثل ما جاوبت تلك الصغيره ايش قالت نعم في السماء في السماء اليسن والجماعه يلقنون هذا الاعتقاد تلقينا في السماء عال على خلقه مستوى على عرشه معهم بعلمه وحكمته واحاطته وبصره سبحانه وتعالى تفضلي ام نعم لك لا بس لكن لازم تفرقوا بين كونك جاي سليم ما في احد لوثك وخلط عليك وبين كون احد خلط عليك يعني هذه الفوارق في المجتمع تخلي اللي اللي يبحث مثل هذه المساله يبحثها بالتفصيل يعني شايفه هذا الاختصار ينفع لواحد فطرته سويه ما حد خلط عليه خلاص ارد عليه مثل ما ردت الصبيه الصغيره قالت ايه الله في السماء سالها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عين الله قالت في السماء قال قال من انا قالت رسول الله قال اتقا انها مؤمنه انها مؤمنه عشان عشان امنت بصفه العلوم وامنت وشهدت بنبوه وشهدت بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم هذا للسليم السليم لكن انتم يعني يمكن ربما مو كلكم على نفس المستوى من معرفه خطر هذا الامر هذا الامر موجود وداخم في الاعماق وربما حتى يعني نواجهه كثيرا بس ما هو محسوس عشان كذا انا قلت لكم انه لما احد يجي يقول لك ان الله معنا في كل مكان لازم هذه الكلمه تصير حساسه عندك ايوه تفهمي تسالي ماذا تريد من وراء هذا الكلام ماذا تريد ممكن يجي اللي بيكلمك ما هو فاهم يردد ما يقال وممكن يكون فاهم بعمق وبصدادك بصدادك نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله المستعان نعم يلا من اجل ذلك اصبحت مساله الاسماء والصفات مساله تحتاج منكم تقعيد تقعيد كل قواعد واضحه نعم ولذلك يعني احنا كررنا كم مره وان شاء الله تتكرر مره اخرى دراستنا لقواعد في الاسماء والصفات يعني الفرق بين ان تدرسي نفس الاسم وتفهمي معناه هذا طريق في طريق ثاني يقابله مهم جدا ان تدرسي نفس القواعد ماذا يعتقد اهل السنه والجماعه وماذا يعتقدون ليس تعصبا لاهل السنه والجماعه لكن احنا نعرف ان الدليل هو الحبل ال الحبل المتين الذي نتمسك به وان كان الان الله عز وجل يختبرك بما قال في كتابه ومن طبعا من الباطل ان تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض كيف تؤمن طب على العرش استوى كيف ستفسرونها طبعا ياتون الى استوى فيؤولونه باستولى بالاستوله ويتركون هذا المعتقد تماما ويتكلمون عن القرب دون ان يتكلمون عن العلو مع انه كما سنقرا هنا الف دليل على علو الله في كتاب الله المقصود الان ان تفهمون ان علو الذات من المسائل التي حصل فيها اشكال اشكال واشكال حقيقي وناس تربوا مع سلامه يعني مع سلامتهم وحبهم للدين لكن كربوا على ان الله مختلط بخلقه فماذا تعتقد ان الله عز وجل عالم بذاته استوى على عرشه مباين لخلقه مباين لهم مباين يعني منفصل عنهم واضح يلا قال قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في ست ايات من القران ثم استوى على العرش يعني اثبات استواء على العرش اتى في سبعه مواطن موطن قال الله عز وجل في الرحمن على العرش استوى اللي هي ايه طه وسته مواطن تكررت بنفس اللفظ ما هي ثم استوى على العرش اي علا وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم بيفرق بين العلوم اوكي يلا هذه لفظتين على نفس المعنى العلوم المطبق والفوقيه على احد يعني الفوقيه من ادله العلوم الفوقيه من ادله العلوم ستاتيك الان ستاتيك نعم لا مو مو من اجل هذا من اجل ان لا ندخل في شبه تش يعني تحتاج مني تفصيل في ردها لا باس لكن ممكن بكلام فردي نس انك نناقش في المساله نعم طيب يلا خلاص انتهينا من اول اشكال ناتي اللي بعده وهو العلي علوم قدر علوم قدر وهو علو صفاته وعظمتها فان صفاته عظيمه لا يماثلها ولا يقاربها صفه احد بل لا يطيق العباد ان يحيطوا بصفه واحده من صفاته يعني احد صفات الله لا يستطيع الانسان ان ياتي فيحيط بها مثلا الحكيم تاتين تقولين هذا الموقف في حكمه لله عز وجل انا رايتها كلو وكله نقول لا تتصور ان فعلا لله يحمل حكمه واحده انت ما تتصور ابعاد الحكم التي تكون في الامر الواحد تخصك وتخص غيرك نعم على اطلاقه يعني انت لا تعيش اعمى ما في شيء يصير في التدبير الا وراءه حكمه وكمان حكمه ما ناويه متعدده متعدده فالعباد لا يحيطون لا يستطيعون ان يحيطون بصفه من صفاته سبحانه وتعالى يعني المساله يعني عندهم ابعد بكثير من هذا النقاش البسيط يعني انا ما كنت اتصور المساله معقده معقده عندهم و يعني تستعجبين من انتصارهم لهذا الراي مع بياني فساده يعني ممكن يقابل حياته يتكلم عن يعني ممكن يقابل انظري الى هؤلاء من اثار من قابلوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استشرطا قلنا اقول امنع امنع عن كل وسائل البعيدة امنع انتي ممكن ترحي مدرسة تحفظه عشان تحفظه القرآن تجد احد يقولك هذا المعتقد أي ولماذا اذا تفهمهم ان المسألة قريبة قريبة يعني قريبة قريبة و الحقيقة احنا قبل امكنا 10 سنوات بس ما كان الناس شاعرين بالخطر وكان هما يعني عن اشده في نشره على أشده لما بدأ الناس يتبين لهم بدأ أهل العلم بدأوا يسمعون أهل العلم بدأ سار يعني ماذا يفعلون يتخفون يشوفوا انت من وعلى حسب حالتك يتعاملوا معك فاهمتي فالمقصد انه مسألة ما هي سهلة كما تتصوروا مسألة خطيرة وبعد انهم يجوا يدوروا لك مين انت ما هو مستواك أهم شيء ما هو مستواك المادي يعني فيلفقطوك فاهمتي فاهمتي انا ما اريد ان ادخل في التفاصيل مثل هذه لانه اللي ما هو شاعر ما يعني ما حيكون الكلام بالنسبه له ذا قيمه فقط افهمي ان هذا خطر وفقط افهمي ان مساله العلو وان انه معنا في كل مكان هذه مساله كده تحيط بها الخطر في ناس فاهمين تماما ماذا يقولون وعارفين انهم جايين ينشروا فكر وفي ناس يرددوا بس الكلام وهم ما هم فاهمين فانت كمان لا تسيء الظن في كل احد اللي يقول لك ان الله معنا في كل مكان قول له ماذا تقصد هو سبحانه وتعالى نعتقد فيه انه عال على خلق مستوي على عرشه معهم بعلمه وحكمته ورحمته واحاطته وتدبيره خلاص نتوقف عن النقاش في هذه المساله معليش هي تحتاج منكم يعني من هو مهتم بهذا يذهب فيبحث في رساله الواسطيه لابن تيميه وشروحها سيجد يعني مناقشه تفصيليه لهذا المعتقد يلا ننتقل الى علو القهر وهو العلي علو قهر حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها فجميع الخلق نواصيهم بيديه فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وعش أنت فهم هذا المسألة جيدا هذا الكلام الأخير جيدا تأمل لا حول ولا قوة إلا بالله تأمل هذه سيتبين لك انك لا تتحرك الا بحوله وقوته وهو سبحانه وتعالى يت... نعم وهو سبحانه وتعالى يعاملك على حسب ما قام في قلبك فلو كنت سابقا مريدا رضاه محبا للعمل الصالح قام في قلبك صدق ذلك اعطاك الحول والقوه لهذا العمل واضح وامنا لو راى من قلبك ريب شك ضعف متابعة هوا حب وتعلق بالدنيا وحب وتعلق بالمنكر أعطاك الحول والقوة نعم على هذا المنكر فالله عز وجل يعامل عباده على ما قام في قلوبهم فأما من ايه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا سيعامله الله نعم يعني سيعطيه سيسره اليسره يعني ايه يعني سيعطيك الحول والقوه على القيام بالطاعات وسييحفظك ويحفظ قلبك من المعاصي يلا وايش ثاني ماذا فعل الان الاول اعطى وقاه وصدق بالحسن يا ثاني ماذا فعل بخلا واستغنى يلا وكذب بالحسنه كيف سيكون نعم سيعطي الله الحول والقوه من اجل ان يزداد سيرا في الباطل فانت اصلا ما تفعل حق ولا باطل الا بحول من الله وقوته لكن كيف افعل الباطل بحول من الله وقوته وقوه من عند الله ينظر الله الى قلبك ولذلك في الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم اللي ممكن تخدعوا بها الناس ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم هذه في روايه وفي روايه اخرى ينظر الى قلوبكم واعمالكم نعم المؤمن يقتلوا في الطريق والكافر يقتلوا في الطريق نعم وليس شبطا الكافر لا تروحوا عند الكافر العاصي العاصي الفاسق ليس شبطا الكافر يعني انت مين انت مين ماذا تريد على حسب ما صدق ما قام في قلبك ويسر لك ولذلك لابد ان تفهم ان لما تيجي تؤمن بالقضاء والقدر تؤمن بالقضاء والقدر تفهم انك انت ما تفعل شيء الا بمره الا بحوله وقوته لكن هو سبحانه وتعالى يوفق من كان صادقا للصدق يعني في طريق يحكى عن احد دخل في الاسلام في احد الدول الاوروبيه في غرب اوروبا نعم في شرق اوروبا المهم دوله هي ليست متحضره كثيرا لكن فيها مسلمين فيها مسلمين وفيها نصاره وفيها المهم هذا الان الرجل كان سائر في طريقه مع واحد ولد صغير ولده صغير فاراد ماء تصوري كيف اراد ماء ما وجد الا مسجد امامه فيه فيه ماء دخل شرب شرب ولده ثم كان هذا الدخول هذا الدخول سبب لي ايه لدخولي في الاسلام يعني كاسه الماء الحاجه الى كاسه الماء كانت سبب لفتح باب الاسلام لكن ممكن غيره يدخل ويشرب كاس الماء ويخرج ما ما ينشرح صدره له شيء فالمقصد انه على حسب ما قام في قلبك الله عز وجل يعاملك هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بمن اتقى ولذلك احنا قضيتنا ترى ليست في الاعمال على قدر ما قضيتنا في القبول القبول انما يتقبل الله من المتقين ولذلك كان كان ابن عمر يق... نعم كان عمر مع ابنه في مجلس الظاهر عمر وابنه نعم فتصدق عمر بصدقه فابنه ابن عمر قال تقبل الله منك يا ابتاه قال والله لو اعلم انه تقبل مني هذا ما كان غائب احب الي من الموت يعني كان خلاص لو علم ان الله تقبل منه هذا الامل خلاص يريد ان يموت لماذا لان الله لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين فلذلك انت لازم تشك الهمومك تعرف ايش الهم الذي تحمله ان يتقبل الله منك العمل طيب على كل حال مقصدنا الان انه سبحانه وتعالى له علو الذات له علو الصفات له علو القهر هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه شوفي سيشير الى المساله بشيء من التفصيل حتى ان في حتى ان القران الكريم فيه ازيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه وهو وهي يعني الادله مندرجه تحت انواع عديده جميل يعني يقول لك هناك 1000 دليل على علو ذاته لكن هذه ال1000 دليل مدرجه تحت هذه الانواع التي سيذكرها قال الاول النوع الاول من الادله التصريح بالفوقيه متبين يعني اصبح التصريح بالفوقيه دليل على العلو على علو ذاته قال تعالى يلا من الادله وهو القاهر فوق عباده فوق عباده واضح واضح يعني فوق عباده يعني ليس مختلطا معهم انما هو فوقهم <تصفيق> نعم نعم هو لو كان في تركيبه صحيحه في التفكير ما كان اختلط لكن ماذا نقول بس بس احنا نسال الله عز وجل يثبتنا على الحق لانه هؤلاء لما ضلوا لما ضلوا كانوا يظنون انهم يحسنون عملا ولا زالوا يظنون انهم يحسنون عملا طيب وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم من فوق مين الشاهد جميل طيب وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان سعدا حكم على بني قريظه ان ان يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى يعني بلغ بلغ يعني وان تسبى ذراريهم وان تقسم اموالهم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات يلا هنا الشاهد فوق سبع سماواتنا الثاني خلاص الدليل الاول على علوه الفوقيه طبعا هذا نوع نوع ولما انت تريدين ان تبحثي عن كلمه فوق ستجد ادله كثيره على هذا النوع طبعا الثاني التصريح بالعروج اليه سبحانه يعني ان الاشياء تعرج اليه طيب قالت لما تعرج اليه يدل على ايه على انه عالي نعم على انه عالي قال تعالى ماذا يدبر الامر من اين نعم من السماء الى الارض يعني هذا من اعلى الى اسفل ثم يعرج اليه يعني يصعد اليه وقال تعالى يلا انظري للشاهد من الله ذي المعارج ذي المعارج بعدين تعرج الملائكه والروح اليه يعني تصعد اليه طرح العروج بمعنى الصعود نعم نعم نعم يصعد اليه اليه يصعد العمل الصالح الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نعم وير المعرج يعني الذي يصعد اليه الذي يصعد اليه وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الى الله الا, إلا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه الى اخر الحديث المقصد فين الشاهد يصعد ولا يصعد الى الله الا الطيب يصعد يلا اذا كم دليل الان معانا الاول التصريح بالفوقيه الثاني التصريح بالعروج الثالث التصريح بالصعود اليه الرابع التصريح برفع بعض المخلوقات اليه يلا يلا هنا في سوره النساء كما في عن عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله اليه يلا وفي الامرن عن عيسى ايضا اني متوفيك ورافعك الي رافعك ماذا تفهمين في العلوم نعم يلا التصريح بتنزيل كتابي منه هذا النوع الخامس من ادله العلوم يلا نعم تنزيل يعني معناه انه سبحانه وتعالى فين في العلوم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم يلا والایه الثانيه مثلها واضح اذا هذا الدليل الخامس الدليل السادس التصريح بانه تعالى في السماء مثل قوله تعالى امنتم من في السماء <تصفيق> طيب وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه وفي الترمذي الرحيمون يرحمه الرحمن ارحموا من في الارض فين الشاهد يرحمكم من في السماء جميل في السماء يعني في العلو التصريح برفع الايدي اليه ما وجه الشاهد انت لما ترفع يديك الى السماء دليلك انك تعتقد ماذا انه في العلو وهذا يعني هذا دليل في ياتي من القران ودليل ايضا من الفطره من الفطره الناس بيفطرهم يرفعوا ايديهم الى السماء طيب روى الترمذي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين الثامن الاشاره اليه حسنا الى العلو كما اشار اليه من هو اعلم به لما كان صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الاعظم في اليوم الاعظم فقال للناس وانتم تسالون عني فما انتم قائلون في خطبه الوداع يعني قالوا نشهد انك قد بلغت واديته ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس يلا انا يعني ارفع بالسببه الى السماء ثم ينكتها الى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثه مرات فاشاره النبي اشار الى الى انه فوق وهو صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بربه التاسع اخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليله المعراج بسبب تخفيف الصلاه فيصعد الى ربه ثم يعود الى موسى عده لا عده مرات عده مرات وحديث المعراج مخرج في الصحيحين وغيرهما ظاهر يعني انه يصعد الى ربه فمعناه انه في العلوم العاشر اخباره تعالى عن فرعون وهذا امر مثير انك تجد ان فرعون يؤمن ان الله في السماء وهؤلاء لا يؤمنون انه في السماء انظر فرعون ما لا يعتقد الان اخباره تعالى عن فرعون انه رام الصعود الى السماء ليطلع الى اله موسى فيكذبه فيما اخبره من انه سبحانه فوق السماوات وانتم تعلمون ان ان فرعون في كفره لم يكن يعني لم يكن متصور حقيقه انه اله ماذا قال سبحانه وتعالى يلا وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلو يعني هم الان يعني فرعون ما الذي جاءوا ينكر ولهيت الله ليس لانه يعتقد انه اله يعني انه فرعون ما كان يعتقد نفسه حقيقه انه اله وانما جحد بالله ظلما وعلو جحدوا بها بألسنتهم لكن نفوسهم استيقنت بها طيب يلا انظر فرعون ماذا قال ماذا قال لهامان يلا وقال فرعون يا هامان ابني بي صرحا صرحا صرحا على فين على السماء. الى السماء لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات ايه فطلع على من نعم فطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا لان يخدع قومه يعني لكن المهم ايش المهم انه انه الان فرعون يعني يريد ان يرتفع الى السماء موسى عيسى اخبره انه في السماء وهو متيقن انه ليس الاله ان الله في السماء لكن استخف قومه فأطاعوه أي اني لا اظن موسى كاذبا فيما اخبر به من ان الله في السماء فمن نفى علو الله ففيه شبه من فرعون ومن اثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه السلام ونهج جميع النبيين عليهم الصلوات والسلام فهذه الادله ونظائرها كثير في الكتاب والسنه تضمنت اثبات علو الله تبارك وتعالى يلا نريد منكم ان تعرفوا انه هذا الكتاب عباره عن برنامج اصلا كان يذاع في اذاعه القران فلما يذكر كل هذه العشره الاسباب وهو في الاذاعه يدل على ماذا ايوه يدل على انه هذا الامر مهم يعني ما حيذكر العشره الاسباب في برنامج اذاعي كله 15 دقيقه كان البرنامج الا دليل على انه هذا الموضوع غايه في الخطوره غايه في الاختلاط يعني موجود المقصد لذلك اناقشه بكل هذا الوضوح ولا علو الصفات يعني علو القدر علو القهر اقرب في اقرب في ماذا في حاجتنا وعلو الذات على الفطر السويه بسرعه تقولين له ان الله في السماء عال على خلقه خلق يتصور مباشره لكن من اجل ان تفهموا ان هذا العلو الذات حصل فيه نعم حصل فيه خلط وحصل فيه نقاشات وحصل فيه ان اصحابه اصحاب هذا الفكر يدخلون على الناس من حيث لا يشعرون نعم لازم يكون في قلب مصحه على لا يتذكر يعني لا تذكرها بالارض بس السماء الاولى اللي نعم يعني انظري انت ماذا تعتقدين الاختلاق بالخلق مستحيل تمام يلا يا اولاد قولوا رب رب السماء حتى اليهودي حتى النصارى يصوروا رب السريع اللي طلبوا في السماء يرفع يديه يشير باصابعه ايوه طيب لا بس انا الحين اريد منكم ان تتصوروا ان هذه السهوله اللي انت حاسين بيها لانكم ما واجهتم ان تختلطوا باصحاب هذا الفكر خلاص انا ما ابغىكم تناقشوني وانتم حاسين انه موضوع مسلم به خلاص اللي حاسس انه مسلم به الحمد لله هذا من الفطره السويه خلينا نبحث عن اللي اختلط عليهم في ناس كثيرين نعم نعم وممكن ليس ليس فقط ممكن تواجه واحد مختلط عليه ماذا ستفعلين حتقولي له مين الطبيعي من المنطقي ما حيسمع هذا الكلام حيقول لك انا كلامي من الطبيعي من المنطقي نعم يلا واضح الكلام يعني سامعين عزيزاتي يعني انتم الان في امور مسلمين مسلمين بها انها عاديه وطبيعيه وهي ممكن تكون حولك حولكم ناس مختلط عليهم الامر وما يشعروا بذلك المقصود الان لما تيجي تؤمنين بنزوله الى السماء الدنيا ماذا تؤمنين بالله أول, اول المساله فيها ترتيبات في المعتقدات اولا ليس كمثله شيء نعم انت الان بس اهتمي ان, تص... أن تجمعي على قلبك على المعتقد السوي اولا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فلما نتكلم عن نزوله لا يمكن ان تفكر في خلو العرش منه او تو فكر يعني لا تفكر هذه التذكيرات نعم لا تفكر هذه التذكيرات اذا ماذا تعتقد تعتقد نزولا لائقا به سبحانه وتعالى الى هنا وقف عقلك اكثر من هذا النقاش لا تدخل فيه لانه انت كل اعتقاداتك اعتقاداتك مبنيه على الدليل فالى هنا اوصلني الدليل الى هنا يحتمل عقلي الى هنا انا انتفع ثم اذا احد جاء قال لك لا يعني مستحيل لازم كل مسألة بالمنطق والاقل ومو معقول الشريعة يحجينا بأشياء ما نستطيع استيعابها نقول اسمع الشريعة تخاطبك بما ينفعك وانت الآن وانت في الواقع كده تعيش لما الاحد يقول لك يلا خد هذا جهاز جوال مثلا تستطيع ان ترسل رسالة لمن تريد بما تريد مثلا هل تقول لن أرسل هذه الرسالة إلا لما تقولون لي كيف ترسل حروفها لا يقولوا نحن نرسل رسالة وما بنفكر صح؟ الناس اللي يشتغلوا على البريد الإلكتروني مثلا هل ما حيتعاملوا بالبريد الإلكتروني إلا بعد ما يعرفوا بالتفصيل كيف ترسل البريد الإلكتروني يعني الحروف تمشي ولا تطير ولا ماذا يحصل ما عندي جواب على هذا السؤال عندكم جواب؟ أصلاً في أحد فينا لما نستعمل البريد الإلكتروني ولا الرسائل فكر كيف بيحصل في الحروف ولا على زمان الفاكسات أحد فكر كيف بيتحق خلاص هذه وسيله للوصول وسيله للوصول الحمد لله انتهى الموضوع المهم انا اوصل لمقصودي فالشريعه قالت لك ترمي اسعاله انه ينزل نزولا لائقا به ماذا تستفيد انه يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه انا هاخذ المصلحه واخذ اللي يناسب عقلي خلاص انا فاهمه هذا هذا حدودي يعني انت الان لما تيجي تستعمل حتى الادوات الحديثه ما بتقحم عقلك في امور تشعر انك ما تستطيع فهم كيفيتها اذا فعل الخلق ما تستطيع فهم كيفيته فعل الخلق ما تستطيع فهم كيفيته فكيف بفعل رب الخلق كيف كيف تتكلم عن افعاله وتجي تقول لا لابد ان تشرح لي ولا انا ما حانتفع من هذه الساعه ولا امن بها نقول لك كذاب لانك في الواقع تنتفع بافعال الخلق دون ان تعرف تفاصيلهم وبلا شيء اوصلك للالبريد الالكتروني ولا للجوال يا الكهرباء النور الان صح يعني الاسلاك واللمبه وغامين تفاصيل سير الالكترونات فيه عشان توصل ولا بنفتح الكهرباء بدون ما نفكر في كل اي كلمه واي تفصيل يعني هذا كلام ما يعني الواقع يقول ان الانسان ينتفع من كل شيء على يتعامل مع كل شيء على قدر نفعه له بس انت ايش اللي ينفع في هذا كله عقلك انت جد كده اذا اذا اصل الخلق ما تستطيع تفسيره انا كل حال يعني هم قوم ابتلاهم الله بان يشتغلون بما لا ينفعهم اشتغلوا بما لا ينفعهم ولا بابسط صور ابسط صور انت نائم الان نائم هذا مذاهب لا تنتهي يعني هذا يحملوك أصحاب الفكر لا ليس شرطا ليس هناك أسماء معينة ترى هو فكر منتشر وفي ناس مشين صح وتلقى عندهم تشتتات ده بس استفادت في هذا مدين يقصد من يعني يا بالله يعني شو يعني يعني ما ماذا تقصدين دقيقه يعني مش راقيده يعني نعم نعم الصوت يتشوش لوكده يعني شوفي انظري من هم ما تفاصيل احوالهم ما الاحكام عليهم انا اشوف الان انتم ما تشغلوا نفسكم بهذا كله لا تشغلوا نفسكم بهذا كله يعني في ابعاد كثيره تدخل في هذا الموضوع وبعدين يكونوا متجاورين اربعه جنب بعض عندهم نفس الفكر وهذا له له مذهب وتفكيره يلا اسمعيني تعلم الحق وانشره يدفع الباطل احسن هذه القاعده بالنسبه لكم غير طلبه العلم والعلماء هذول الناس لازم يفهموا كل التفاصيل عشان لما اواجهه اعرف ايش اقول له ولما اواجه غيره ومن اللي يكون بعيد اعرف ايش اقول له فهمتوني شايفين انتم تعبدوا الله بهذه العباده ان تنشروا الحق من اجل ان يندفع الباطل ولذلك دائما مكرر برامج الأطفال مهمة كونك تخاطب الأطفال بالعقيدة السوية شيء مهم يعني انظري مادة السلوك مثلا عند الأطفال اللي في الصف الأول الأول ابتدائي مثلا في المملكة يأتوا إلى مسألة غاية في التعقيد غاية في التعقيد ويقولوها في كلمتين عشان بس يعرف الحق بدون بقية التفاصيل يعني يأخذ في مادة السلوك القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته عارف هذه الجملة هي محنة الإمام أحمد بكل التفاصيل بكل الردود لكن هو وفول ابتدائي بس احفظ هذه الكلمتين القران كلام الله المتعبد بتلاوته عشان ايه عشان لو احد قال له اي كلمه ضدها عنده مانع تجاه الكلام الضد مع انه ما يفهم ايش يقصد لكن عارفه كيف لما نسير عند اصحاب الكلام اللي تسوي مشاعر انا حاسس ان اللي يقوله مو صح شايفين كيف يودينا هذه المشاعر جميل عارفه منش انتج هذه المشاعر مو من معرفتك الباطل لا من معرفتك الحق فهذا الذي نريده ان نعتني بهذه المرحله يعني الى 9 سنوات هذه المرحله الانقياديه عارفه كيف لما الواحد يجي يصب يصب لي واحد معتقدات يشعر انه هذا كانه بئر وحيمليه وبعدين كانه يقول هذا البئر الذي سامليه من المعتقدات املاء املاء بدون تفاصيلها سياتي وكل ما كبر سيغرف من هذا البئر صدا للباطل صدا للباطل وهذا الكلام ليس فقط يعني كلام نظريا هذا بالتطبيق يعني صار انه احنا اخذنا عينه عشوائيه وبقيت معنا سنين وتتملى بمعتقدات اهل الحق كلاما تسمعوا ترد الباطل بدون شعورها ان يعني بدون ما يكون عندها ادله وكلام كثير صار عندها تمييز بس بين الحق والباطل هذه القاعده سليمه في التربيه سهله ويسيره ووناسعه اشغل نفسك بتعلم الحق ستدفع الباطل كذا مشاعر انه هذا باطل واضح يلا احنا ما اخذنا مر معنا يمكن ربما كنت معنا مر معنا ايه سوره النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح وان هذه الايه وصفت الى اي درجه احنا بحاجه الى الحق لان الله عز وجل ضرب مثلا لنوره في قلب المؤمن فقال سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاه قوه قوه فتحه عارفين الفتحه الغير نافذه فيها مصباح المصباح اللي هو الفتيله التي في السراج هذا المصباح فوقه ماذا يلا زجاجه الزجاجه ما وصفها كانها كوكب دري يلا هذا السراجو قد من ماذا من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا يا ابو هذا الـ هذا الـ السراج عباره عنك انت انت انت, انت ايها المؤمن صاحب الفطره السويه تقابلي الزيت الصافي انت صاحب الفطره السويه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس له نار يعني انت جيبي زيت زيتون كذا وحطيه في الشمس اجهر عينك تشعري ان نورا اخر يخرج منك كذا فطرتك السويه الباقيه على على كونها سويه ثم هذا قلبك الصافي مثل هذه الزجاجه الصافيه لكن عشان تنير اشد ما يكون اناره تحتاج الى هذه الفتيله التي فيها نار ما هي هذه الفتيله العلم مو الكلام والاعراف فلان وفلان قال الله قال رسول ما العلم قال الله قال رسول قال الصحابه اولوا العرفان بس انتهى العلم قال الله قال رسول قال الصحابه اولو العرفان شي كذا احنا ماني ابغى الاراء المصيبه اليوم ان كمان اصحاب الشبه دخلوا في ايهه ال عمران منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل فيجيك عند الدليل الواحد ياخذ اللي باوسي باقي الدليل يستقطع من الأدلة وكل واحد جاهل يعني ما يفكر حتى يقرى باقي الآية عشان يتبين له بطلان بطلان ما يدعيه فلذلك أحسن من من لف معاهم وهم يلفون أحسن شيء يمسك إيه؟ الحق ستنير أي أماء نارة خلاص؟ متبين لكم هذه القاعدة؟ نعم ومن أجل ذلك لابد أن نشعر أن العلم الشرعي ليس ثقافة ليس شيء زائد يعني لا العلم الشرعي هذه من الاصول من الاصول اللي انت تعيش بها فستضيء به او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما متلو في الظلمات ليس بخارج منها النور هذا اللي تمشي به الناس في الناس هو نور العلم نور العلم طيب يلا ننظر نقول يقول فهذه الادله ونظائرها كثير في الكتاب والسنه تضمنت اثبات علو لا تبارك وتعالى وانه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه بل هو فوق العرش المجيد كما اخبر بذلك عن نفسه وكما اخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو امر متقرر مجمع عليه بين سلف الامه وائمه المسلمين يعني هذا ما عليه سلف الامه قال ابونا يعني الان سياتي ماذا يفعل سياتي لك باقوال السلف عشان تفهمي ان هذا المعتقد له ادله من الكتاب له ادله من السنه هذا ما يعتقده السلف يلا بدا باول نعم باول دليل كلام ابو النصر في كتاب الايبانه قال وائمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحمد بن سلمة وحمد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق الأرش وأن علمه بكل مكان واضح؟ طيب والإيمان بعلو الله على خلقه الآن آثار إيمانك بأن الله عالم بذاته انا همشي معاه في الكلام عن علو الذات ثم ساعود اتكلم عن النوعين الاخرين اللي هما علو القدر وعلو القار قال والايمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها وتنزيها له عن النقائص والعيوب واخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الانداد والشركاء كل هذا سيكون نتيجه اعتقادك ان الله عال بذاته قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل طيب وختمت الايه بماذا وان الله هو العلي الكبير واضح يعني دليل ان الله هو الحق وان كل احد غير الباطل انه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير فكانه يقال كل احد غير الله لا يستحق ان تتعلق به او تعظمه ساعود لاول النقاش يعني شايفين ايه الحج ستعيدني لاول نقاش بدانا به اسم العلي ما هو النقاش ان الله هو وحده الحق الذي يستحق ان تتعلق به وتعظمه فتن في غيره تن في غيره تكفر بغيره ترى ان تعظيم غيره او التعلق بغيره باطل وأنه وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن تتعلق به وتعظمه لماذا؟ لأنه هو وحده كما في آية الكرسي العلي العظيم كما في آية الحج لأنه هو وحده العلي الكبير فتقابل العظيم مع الكبير والألي مع العلي فبقي أن تفهم أن اعتقادك أن الله هو الحق مبني على قدر ايمانك بعلو ذاته بعلو قدره بعلو قهره سبحانه وتعالى فعما من جهه علو الذات خلاص اتناقشنا اما من جهه علو القدر فكلما رايت استحسن كلما رايت صفه في الخلق تستحسنها فاعلم ان واهبها هو الله واعلم انه سبحانه وتعالى الواهب لهذه الصفه له كمالها له كمالها يعني ايش اللي يخليك تتعلق مثلا بكريم واحد كريم صفه الكرم فيه من وهب صفه الكرم الله عز وجل فلا تتعلق به هو لانه هذه الصفه التي اعجبتك انما من الله بها عليه ثم اعلم انه سبحانه وتعالى اذا كان انت يعجبك هذا الكرم فاعلم ان له كماله اذا هو الذي يستحق ان يتعلق به تعال الى طبيب تراه يعني كما يعبرون شاطر وترى انه يستطيع أن يشخص المرض بسرعه وترى انه يعني على يديه يجري الشفاء جميل افهم ان هذه الصفه من وهبها اياها الله عز وجل واذا كنت تستحسنه لهذه الصفه فاعلم انه سبحانه وتعالى له كمال هذه الصفه فهو على الحقيقه الشافي فاذا تعلق بالطبيب لانه شاف لانه على يديه يجري الشفاء فالصحيح ان تتعلق بمن يملك الشفاء واضح يلا انت تعلق بهذا لانه غني ويعطيك افهم انه لو اعجبك فيه هذه الصفه انه غني ويعطيك وينفق اعلم ان الله هو اللي واهب لها وانه هو سبحانه له خزائن السماوات والارض فتالق بمن يستحق ان يتالق معناه ان انت ماشي في الحياه يلتفت قلبك قلبك يمنى ويسرى لصفات تعجبك صفات كمال في الخلق تعجبك تعال الى هذه الصفه وافهم مين اصلا اعطاها هذا فلان هذه الصفه ثم اعلم ان لله اكملها بالله اكملها فما لا يحصل في قلبك تقطع من قلبك التعلق بالخلق ثم ماذا تفعل ثم تتعلق به سبحانه وتعالى كيف بينه وبين الخلق يلا انت انت نعم يعني انت الان طيب يعني احنا مشكلتنا في كل العلاقات في كل العلاقات ان تيجي لحظه يصير فيها عدم التوازن عدم التوازن طيب يلا انا هقول قاعده اصلا في العلاقات جميل وهذه القاعده تئن لا تزداد انت فاهمها لما تزداد علما بصفات الله القاعده ماذا تقول الخلق كلهم سبيل الى الله الخلق كلهم جسور اليه تمام الخلق كلهم ما بهم جسور اليه يلا سنضرب مثالا سنقول الان الامهات والاباء يعني اللي كنا ناخذه يوم الاحد الامهات الاباء الارحام هؤلاء حبهم يلا حبهم لماذا <تصفيق> ايوه حبهم لانهم جسر يوصلني الى حب الله يعني مين حبي لله مين حب لله ماذا افعل <تصفيق> يلا اصبر <تصفيق> ايوه مين حبي لله ابحث عما يحبه الله جميل طيب لا باس لا باس خلينا نضع القاعده بعدين يتبين لنا الحين انت المفروض القاعده هذه كيف تمشي عليها تاتي الى كل الارحام وتوصليهم لانك انت كنت بتحكي عن ما يرضي الله وجدتي ان هذا اللي يرضيه ف عاملتيهم لانهم جسر يوصل الى الله معنى ان نقاوم في قلبك ان العلاقات بينك وبين الناس انما هي جسور توصل الى الله فما الذي يهمك وما هو تفكيرك تدور لي حوالين ماذا حول رضاك فهذا سين وصاد وعين ولام ما هو ما هم الا بلائات عليك بلائات عليك عاملهم وانت لا تراهم لا تراهم ترى الله من ورائهم ترى الله من ورائهم وهذه ترى هي مشكلتنا الحقيقيه هذه مشكلتنا الحقيقيه ترى هذه المشكله في من نحب وفي من نبغض في من يعطينا وفي من يمنعنا في الاثنين سوا لان اللي يحبنا ويقدق علينا لازم افهم ان الله ما وضع في قلب هذا المحبه الابتلاء الاليه يعني الان احنا الله عز وجل يجبر خواطرنا بابنائنا تمام يجبر خواطرنا بازواجنا باصحابنا يقع في قلوبهم محبه لنا لازم تفهم انه اصلا هذا المحبه التي وقعت في قلبهم انما هي عطاء من الله فلا تجي لا في شيء وراهم انظر لمن انظر لمن وضع في قلوبهم محبتك واضح اشكر ان وضع انت انا اريد الان مرحله اعلى انت كيف تفكري كيف تفهمين المساله كيف تفهميها اللي في حياتك يحبوك الله اللي وضع الحب في قلوبهم واللي في حياتك يبغضوك ويحاربوك الله اللي وضع البغض في قلوبهم يلا انا ايش وظيفتي اني اعاملهم ارى الله من ورائهم فمن احبني ما عسى رهينو ما عسى رهينو لانه اللي وضع المحبه اختبرني بهؤلاء المحبوبين اسمعوني يا جماعه الاولاد مش بنه مبخله حيجينا في الادب المفرد الاولاد مش بنه مبخله يعني لما الله عز وجل ابتلاك بالاولاد كانوا سبب لايه لان تكون جبانا ولان تكون بخيلا ايوه تلمني من الفلوس عشانها بانك الان اللي اعطاك الاولاد اعطى اختبرك بيهم ماذا ستتصرف ماذا ستفعل يعني احنا في احيان كثيره ممكن يعني وانا اتكلم على جميع المستويات ممكن اجي اصرف ال100 وال200 واحيان ال1000 وال2000 على شيء ما يستاهل لاولادي وفي مقابل ذلك هذه ال1000 وال2000 عباره عن مصروف لعائله طول الشهر لكن لما اجي ابى ادفع ال1000 وال2000 لمصروف العائله تجيني المجب المدخله واضح يجيني المبخره يعني من البخل فاهمين ايش المقصود المقصود ان هؤلاء اللي جاوا في حياتك انت تنظر الى الى الله من ورائهم حتى عطائك وانفاقك عليهم كما مر معنا نعم قرب الى الله احنا مر معنا يوم الاحد هذا الكلام انه حتى انفاقك على اهلك على القريبين عباره عن وصول الى الله فالمقصود الان كيف افرق بين تعلقي بهم ولا تعلقي بالله هذا اللي امامك لا تنظر له على انه هو اللي يحبك انظر له على ان الله وضع حبه حبك في قلبه فان ترضى له عشان تبقى هذه المشاعر باقيه انت تحب اولادك مجموعين عليك مثلا وتحب انه يصبوك ترى مو هم اللي يحبوك الله وضع الحب في قلوبهم فوصل الله من وراءهم من اجل ان يبقوا لك سببا للسكون والراحه متبين لكم المقصود ما هذه هي مشكلتنا لما نلاقي أحد يحبني أفكر فيه هو ما أفكر ماذا وراءه ومن عجل ذلك نقول من رحمة الله أن المرأة لما تتعلق بزوجها يصرف الله قلب الزوج عنها لأنها ماذا يحصل؟ خلاص ما تفكر في شيء بس هو ما دام هو راضي ما دام هو يحبها ما خلاص تنقفل عليه الابواب ما تشعر اصلا بحاجه ولا تلاقيها تدعي يا رب اجمع بيننا ولا يسر لنا ولا اي شيء حاسه انه خلاص لا يمكن يتغير علي هذا كذا تجينا ثقه في الاشخاص انهم هم هذولا سيبقوا يحبونا ثقه انه هذا والدي سيبقى يصرف علي ثقه انه هذا الزوج لا يمكن يتغير فيجي في يوم يبخل علي يتبين وبعدين لو بخل لو طيرت مشاعره لو انصرف قلبه عن لو ترك كلمات الثناء ما عندنا تفسيرات الا عين حسد سحر وبس ما في ما في صرف ومنع من الله من اجل ان يحفظ عليك قلبك متبين لكم المقصود نعم نعم لكن يعني اشي بيني مو شيء اكبر يعني نعم لا نعم شيء اكثر من نقص التوكل انظري يعني في مثل هذا المقام لا استطيع ان افصل هذا التفصيل لكنه هو هذا طريق الشرك هو هذا طريق الشرك والناس الناس اصلا بينهم تفاوتات على قدر تعلقاتهم في توحيدهم في توحيدهم التوكل تعبير عن تمام التعلق والتعظيم بالله جميل يعني انت لما تتوكل على الله تمام التوكل هذا مبني على تمام حسن الظن كني اقول لك عارف يعني ايش تنجح في الاختبار نجاح تاما اختبار الحياه جزاؤه ان تدخل الجنه بغير حساب اللي ينجح في الاختبار في الدنيا نجاح تام حيدخل الجنه بغير حساب جميل طب يلا تعالي شوفي اللي اللي يدخل الجنه بغير حساب ما صفاته لا يسرقون لا يكتون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فهذا خلاص خلاص انقطع عن الاسباب تماما وفهم حقيقه المساله وفهم ان الله وراء من وراء كل شيء وعامل الله وصل درجه الاحسان فانه يرى الله في كل شيء نجح نجاح تام ودخل الجنه بغير حساب يلا الناس بعد ذلك اقل واقل واقل لين ما يفقدوا الحب الادنى من التوحيد وبعدين يدخلوا في باب الشرك فاصبح احنا كل مشكلتنا التاليه صح انت كلمه اللي دخلتك في الاسلام لا اله الا الله فالكلام حول تاليهك طب ما هو تاليهك كلمتين تعلق والتعظيم جميل اللي هو اسم العلي العظيم اسم العلي الكبير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فصارت هذه الكلمتين اللي انت تدور حولها انت تعتقد ان هو عالي في ذاته عال في صفاته عال في قهره فمعناه قلبك لن يتعلق الا به وهذا هو نفس معنى كلمه الصمد التي السوره في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران ان تعتقد انك متع... معظم لواحد تصمد اليه وحده نعم الان التوحيد هو نبض الاسلام هو نبض الاسلام ثم كل شيء حو... كل شيء غير التوحيد تابع للتوحيد ابن القيم يقول جمله واحده يقول كن واحدا لواحد في واحد يعني انت عيش الحياه كلها وانت لواحد في طريق واحد لو طريق السنه طيب خلاص يا عزيزاتي واضح واضح كيف افرق يعني انت بالنهايه حتفرقي كيف انك انت لما يجيكي مشاعر حب مثلا ترى الله اللي وضعها في قلوب فنسال الله ان يحفظها فابق مع الله عشان يحفظ لك يجيك مشاعر بغض من اهل ما يصرفها عنك الا الله ما يدفعها الا الله يعني <تصفيق> انا كثير عشان مو زين ويقول لا باس لكن ابقى ابقى ناظرا الى الله من ورائه ناظرا الى الله من ورائه يعني يفهم مثلا خليني اقول لك دائما يصير هذا الموقف بين طلاب العلم و شيخهم فمفروض طلاب العلم يش يكون في مشاعرهم تجاه الشيخ أن الله هو الذي أنعم عليهم بنعمة أنعم عليه بنعمة العلم وهو الذي أفصح لسانه وبلغه أن يصل كلامه إلى القلوب ثم حبت له إشي كنت يعني إشي كنت في فامك أن الله نعم أن الله جعل حب هذا قربة إليه فإنت ما تحب لذاته تحبوا لانك ترى الله من وراءه واضح ولذلك شوفي مثلا احنا موقفنا مثلا من ولي الامر موقفنا من ولي الامر الناس في تباين فيه اهل السنه والجماعه ماذا يعتقدون موقفهم من ولي الامر طاعة. نعم السمع والطاعه السمع والطاعه لماذا عشان شخصه لا لان لان لما لان الملك ملك الله فلما ملكه الله انا قبلت قبلت بمن يلا جاوبوني قبلت بمن يلا قبلت بمن لك الله مو مو سبحان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك عباده ولا العباد على كيفهم يعني انت لا تتصور الاسباب الدنيويه يعني هذول سووا ثوره ومسكوا البلاد وهذول حاربوا ومسكوا البلاد يعني لان هذا السبب موجود حصل لا الملك ملك من ملك الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء وذل من يشاء قيل لك اقبل بمن ملكه الله ثم عاملوا بالسمع والطاعه لماذا مو عشان شخصه ايوه لان الله هو الذي ملكه واضح يلا هذه هي مشكلتنا ترى يعني الناس ما يسمعوا ويطيعوا للملك اي ماذا ينازعوه في ش... ينازعه يعني لانه متخيلين انه يعاملون شخصه اجوا الى العلماء فماذا يفعلون ينازعونهم لانه يتوقعون انهم يعاملون اشخاصه مو الصحيح انه لا الملك انت بتعامل له شخص ولا العالم انت تعامل له شخص انما تعامل الله من ورائهم فهذا الملك الله اللي ملكه وهذا العالم الله اللي علمه فاذا ملك هذا وجب عليك السمع والطاعه وجب عليك لانك لا تعامل الشخص انما تعامل الله من وراءه ولذلك احنا في قلوبنا بغض للخوارج لماذا لانهم لم يقبلوا مل... نعم لم يقبلوا فعل الله ما قبلوا فعل الله لذلك يحاربون من يتملكون وهم في كل زمن وعصر نفس نفس المفهوم انت تملك اجي احاربك ما هم فاهمين انه ماذا ان الملك ملك الله يؤتي الملك من يشاء وانا طائعه لله اتقرب الى الله بالسمع والطاعه فهمتوا ولذلك كثير من الناس ياتون في مواقف يقول يعني يشعروك انك انت وهذا من حقيقه الموقف دائما يتكرر معايا يعني انه الدوله اشترتك لما تيجي تكلم احد على السمع والطاعه يقول الجماعه اشتروك ما يتصورون ان السمع والطاعه عباده من ايمانك ان الملك لله وانه يملك من يشاء وانه لما الله ملك فلان انا ساسمع واطيع يلا تعالي خلينا نشوف موقفنا مع ازواجنا مع الاجواج الان ايش المفروض مو زوجك ولي امرك جميل انا اسالكم حقيقه بعيدا يعني عن بعيدا عن الشعارات هل نحن عندنا مشاعر انه ولي امري يعني لازم يصير عندي ان الطاعه له قربة الى الله ولا دائما ينازعني اني اريد ان انازع ولايه لامري ما حد يجاوبني الحين انا عايزه لوحه حبيبي انا لوحه ايوه لوحه كبيره صحيح ايوه ايوه يعني انت لازم تحطي لوحه امامك تقولي طاعتي له قربة وعباده لازم لازم وبعدين الله يبتليك على حسب يعني على حسب حالتك وعلى حسب حالك يعني انت مثلا من الناس اللي لما خلاص تبي تدخل تنامي ما تحبي احد يكلمك ولا يقول لك جيبي ولا ودي ربنا يبتليك بواحد وقت النوم يقول لك جيب روح جيبي كاسه مويه روح جيبي لك فانت يصير عندك مشاعر شح تجاهه ها وتتحل المشاكل جيبي له ثلاجه صغيره في الغرفه عشان ما يتكلم ولا يطلب مثلا فانت يصير عندك مشاعر اني يعني مشاعر ضديه تجاهه يلا لا بد ان تفهم ان طبعا اهلا كل الامر بالمعروف اما اذا كان يامرك بالمنكر كلام ثاني انا ما اقصد هذا انا اتكلم عن الحاله الطبيعيه اللي هو يامرك بالمعروف لا بد ان تتصور ان معاملتك معه لا بد ان تكون مبنيه على الاحترام على الاحترام يعني لا بد ان تشعري انك تحته لا تيجي تقولي يا ليه ربي خليتني تحته خلاص ايمانا وطاعه ورغبه في القربه اليه سبحانه وتعالى خلاص انا اقبل انا تحت هذا اذا اتقرب الى الله بالتعامل معه انه انا اعرف ان الله ابتلاني ان اكون تحته واضح متبين لكم خلاص يا جماعه اي فصلوا الحراره النقاش يعني ساعات يقولوا لك يعني لا شيء يعني هو يجوز من اي طريقه هو يجوز يقول لي تعال ده استعنا لا شيء ايوه يعني هو يعني هو في امور لا بأس نتناقش فيها بهدوء وباحساس انه هو صاحب القرار خارج منصير احنا الخوارج في بيوتنا ايوه لانه الخوارج نموذج الخوارج على الدوله وخوارج بالبيوت واحنا لماذا ترتفع نسبه الطلاق ولان تجي شابه لا تجي شابه صغيره المفروض تكون مقبله على الحياه تتطلق بعد شهر وشهرين وسنه وسنتين ليه لانه ما عندها مشاعر التعبد بالطاعه ما عندها وكل وحده تقول والله انا صابره على بلاوي يعني على زوجها تقصد وهي ما هي فاهمه انه هو كمان صابر على بلاء عظيم يعني واضح المقصود هو جاي البيت وهو فاهم انه هو صاحب البيت واحنا طول الوقت بننازعه في كونه صاحب البيت هذه مشاعر ترى على كل حال اي لا تزعلي وتحزني لا باس هي يعني كونك ابتليت بهذه القرب بهذه البلوى لكنه قرب اليك بسببها الجنه ان قيل لك صلي فرضك وصومي شهرك وحصني فرجك وطيعي زوجك تدخل الجنه من اي ابواب تدخل الجنه من اي باب شئتي فمعناه انه اصبح هذا الباب هذا الامل يلا باب واسع كذا ويقرب لك يعني معناه انك انت لازم تجاهدي وتري الله من ورائه وطول الوقت وانت شعره هذه المشاعر انه قربا الى الله طاعته قربا الى الله مطاعته عشان اطيع من الان عشان يراضي عليه عشان يراضي عليه اقوم والعصر واقول له قوم روح زور المرضى عشان تاخذ يعني اجر وتكون في خروفات الجنه بكره ازعل عليه لا اقوم له فجر ولا عصر ولا ليه تبتروح روح ما تبتروح مو ضروري هذه مشاعر الهوى في التعاملات اللهم استعان بس الله يغفر لنا يعني احنا نتعامل ليس على انه باب قربى على هواه راضين عنه نعامله كذا ما احنا راضين يلا مع السلامه طيب ما الذي اذهبنا الى هذا يلا خلاص باقي جمله واحده يلا <تصفيق> لا. لازم هذه المواضيع تدخل لنا نعم الله المستعان نعم نعم يلا واحده داخله من الاول اللي اسمها والحاجه اسمها نعم هو الاب اللي طلق واتوال وفرص يعني اول حاجه نطلع صحيح ومن اجل باقي بالك منهم صحيح يلا طيب الله المستعان عد طيب يلا وصلنا الى اخر دليل الذي فيه دلاله على ماذا مين على يعني اخر جمله الان تنظرين اليها اثار الايمان بعلو الله اثار الايمان بعلو الله ما اثاره من عند الايمان بعلو الله على خلقه يورث العبد هذا اثاره تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيهًا له عن النقائص والعيوب يلا هذه الجمله اللي سن نشرح فيه معنى سبحان الله سبحان الله يعني انت في الركوع والسجود ماذا تقولين سبحان الله سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود اللي هي لازمنا على المسالتين العلو الذي يورث التعلق العظيم اللي هو التعظيم الذي يورث التعظيم واضح يعني اسم العلي يورث ماذا التعلق اسم العظيم يورث التعظيم فيك وال والتعلق والتعظيم هو التأليه فلماذا تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى يعني تفهم انك مع الحياه مع مخالطه الحياه واحيانا الضعف الذي يقع في القلب قد يقع منك اساءه ظن بالله قد يقع منك في مواقف إساءة الظن بالله قد تأتي في مواقف وتشعر أن هذا الحدث الذي حصل لك لا ما سيأتي من ورائه خير فلما تسبح ماذا تفعل كأنك تقول انزه الله عن سوء ظن وقع في قلبي له هذا معنى التسبيح تنزيه الله عن سوء ظن فيه يلا انت تعيش في التدابير صحيح ممكن يضيق عليك امر ممكن لا تجد ما تريد ممكن ياتيك قدر يخالف مرادك فلما ان تسبح ما معناه تنزه الله عن سوء ظن وقع فين في قلبك انت اذا بنلاقي حاجه عجيبه على مفهومنا او جديده علينا نعم سبحان الله نعم الواقع اتعشر نعم القدره مش الواقع ده يلا خلاص اتركي هذا هذا يبغى يحتاج الى نقاش يعني كانه سؤالك هل التسبيح ينفع في مواطن التعجب كذا سؤالك صح طيب اتركيه اتركيه خلينا نركز انا في ركوعي وسجودي ماذا اقول بعد ما تنتهي الصلاه ماذا اقول متسبحي واحنا واحنا في اقل موضع في انكسارك نقول نعم تونسيه عن هذا الموضع وتعلمين انه علي في ركوعك الركوع هذا فعل للملك تعظيما له فتقولي سبحان ربي العظيم يعني كانك تقولي انا ادفع عن عقلي قلبي مشاعر سوء ظن في الله بل هو منزه سبحانه وتعالى عن اي نقص يمكن ان يمر على الخاطر جميل هذا المعتمد في هذا المفهوم خلاص اترك التعجب هذا يعني يحتاج نقاش اخر لكن من الاصل في التسبيح هذه المشاعر احنا الان ينقصنا ان نفهم هذا الفهم لانه لما تيجي شوفي نفسك لما تيجي تسبحي بعد الصلاه يعني انت تسبحي وانت في عقلك افكار فيها سوء ظن بالله صحيح ايوه وانت اصلا ايش معنى التسبيح تنزيه سبحانه وتعالى عن سوء ظن يقع في قلبي يعني انت المفروض تعيش الحياه وانت تام تام احسان الظن بالله وترا هذا من اسباب الثبات على الدين ومن اسباب الثبات على لا اله الا الله ومن اسباب حسن الخاتمه انت عيش حياتك كلها محسنه الظن بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على لسان ربه انا عند ظن عبدي فليظن بما شاء فاذا بغيت طول الحياه محسنه الظن ان هذه التدابير التي تتقلبين فيها من خير الى خير من حسن الى حسن تمرضين كفاره يضيق عليك هذا الامر من اجل ان تلتفتي الى باب الله كان واحد يعطيك ومنعك من اجل ان قلبك تلوث بعطائه فالله يمنعه عنك عشان تتعلقي به تحبي احد زياده عن اللي مفروض وحصل طغيان فانصرف قلبه عنك فكان هذا رحمه بك عشان يبقى قلبك متعلق بالله فتشعري ان الله يصلحك يصلحك يعني يكملك لتصلحي بمجاورته في الجنه فيبقى في قلبك حسن ظن ان ما تتقلبين فيه من تدبير انما هو قرب له سبحانه وتعالى نعم المقصد الان ماذا انك انت لابد في معتصر هذه الحياة ستجيك سوء ظن فلما تسبح معنى ايه يلا تقول انا انزهه عما في قلبي وعقلي من سوء ظن لكن لازم تستحضر هذا المعنى نعم وعشان كده نرجع لأول الكلام ونقول هل قبلت أعمالنا ايوه هذا هو الهم هذا هو الهم هل انت مقبول اسال الله ليلا ونهارا وانت تعمل ان يقبلك بحراره بحراره مو بكلام بارد بحراره خائف من ماذا من ان لا تكون مقبولا على كل حال صلى الله عز وجل ينفعني وينفعكم بما سمعت